بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أحبة الفضل وأخوات الغاليات حياكم الله وبياكم سدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم أسأل الله سبحانه بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يتقبل منا هذا اللقاء من تكلم فيه ومن سمعه ومن شاهده أسأله سبحانه وتعالى أن لا يكد المتكلم ولا السامع فيه إلى أنفسهم طرف تعين إن ربي على ذلك قدير أسأله سبحانه أن يجعله خالصا كله وأن يجعله صالحا كما تذكرت نذكر في الحلقة قبل الماضية وعدناكم بإذن الله عز وجل أن نتم حقوق المرأة ولكن لحدث جلل في هذا اليوم رأينا أن نتكلم عن الحدث الذي يكون في هذه الساعة على الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ونرجع قضية حقوق المرأة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم إن شاء ربي جل جلاله سبحانه الموضوع اليوم هل عملي مقبول؟ نحن نعمل الآن نتكلم هذه الحلقة الآن هل هي مقبولة؟ أنت أخي الغالي وأخت الغالي تنظرون الآن لأن تستمعون كلام الله سبحانه وتعالى مجلس ذكر يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى يذكر فيه آياته الله وكلامه يذكر فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صلينا قبل شوي العشاء وصلواتنا صدقاتنا كلامنا نصحنا أمرنا معروف نهي عن منكر دعوتنا إلى الله هل هذه الأعمال مقبولة أو لا هذا سؤال يجب أن يشغل كل مسلم هل الله سبحانه تقبل اللي سويته ولا راحبا لأن المؤمن إذا قرأ كلام الله عز وجل يخاف ويرجو قال الله عز وجل والذين والذي يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون سبحان الله أول ما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هذه الآية نزلت في الشراق والزنات والعصات اللي يفجرون في الأرض قال النبي عليه الصلاة والسلام متوقع الإجابة نعم وجلها وخايفين وهم يعملون كيدا هم بروحون فيها عند رب العالمين قال لا يا بنت الصديق هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم إذن من علامات الإيمان أن الآية هذه في سورة المؤمنون وفي سياق الكلام عن أهل الإيمان فإذن المؤمن يحمل هم قضية قبل عملي ولا ما قبل قضية من قضية بل بالعكس من أسوأ حالات المرء أن يظن أن عملها قبل وانتهت القضية يعني ما مقبولة همدلاح مدربكم صلينا وزكينا فمن علامات الإيمان أنك تسأل نفسك هل قبل ما قبل يا الله رب لأجل هذا من عرف الله سبحانه وتعالى تجد عنده القضية هذه متأصلة في قلبه وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ أول سؤال ربنا تقبل منا القضية مين قضية انك فعلت ولا ما فعلت هل قبلها الله سبحانه وتعالى ولا لا لأجل هذا قال الله جل في علاه إنما يتقبل الله إنما أداة حصر وقصر إنما يتقبل الله من المتقين سبحانك يا رب لعجل هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني عملا واحدا لا تمنيت أن أموت طبعا واحد اسمه يقول لك هالمبالغات هذه عمل واحد أعمال كثير قبلت منه لا يا أخي هو لأنه يعلم ماذا يقصد الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم إنما يتقبل الله المتقين قال مدام الله تقبل مني إذن أنا متقين. فما أعظم أن تموت متقين لله عز وجل أنك تضمنها في كل الأحوال تضمنها فوق الأرض إن جاءك مصيبة جعل الله لك منها مخاجن تضمنها تحت الأرض أن الله سبحانه وتعالى يؤز عليك الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي طيب إذا حشر إن للمتقين مفازة وعند الصراط ثم ينجي الذين اللي... اتقوا يعني أمور المتقي أسأل الله نجل المتقين فإذا الرجل يتكلم بكلامه ويفهم كلام الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين طيب كيف أعرف أنا أن عملي قبل ولا ما قبل كيف أعرف في هذا الخصوص وهذا الجانب كلام من آيات الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء أما أي عمل في الأرض أي عمل تعمله أي عمل لله عز وجل يجب أن توفر فيه شرطين يتوفر فيه شرطين حتى يقبل أن يكون العمل خالصاً لله عز وجل لا لأحد فيه شيء ولا 1% ولا 1% واحد 1% واحد ما يصلح يعني تعمل عمل 99% لله واحد والله أودك فلاني شوفك 1% ما يقبلها الله عز وجل لقوله جل في علا في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أي عمل أشرك فيه معي لاحظ ما هو قال أشركني مع غيري لا أشرك فيه معي يعني أنا الأصل سبحانه جل جلاله أشرك فيه معي غيري قال تركته وعمله لا تركته وشركه يعني كل العمل هذا ما أبغى لا أريده لا يقبله الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وَمَا أمروا, أمروا, أمروا, أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ أي عبادة لا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء سبحانك يا رب ألا لله وحده لا أحد معه لا واحد في ولا اثنين ولا ثلاث ألا لله الدين الخالص اللي ما هو بخالص ليس لله عز وجل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن الإخلاص في حلقة مضت ولمسنا جانبا من, من هذا المقام اليوم. أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات أن في الشرط الثاني في من شروط قبول العمل وهو الاتباع ما يعني الاتباع أخلصت لله عز وجل وأنت ما أتبعت فيه أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العمل لا يقبل نهائيا لا يقبل نهائيا لكن لابد مع هذا العمل وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء طيب عملت العمل هذا وأخلصت لكن اجتهدت أنا وزودت من عندي أو نقصت على كيفي هنا نقول الشرط الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هل عملك هذا موافق لعمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا طيب إذا كان خالص وما هو موافق لعمل النبي عليه الصلاة والسلام باطل ما يقبل طيب إذا كان متبع في النبي عليه الصلاة والسلام لكن نيتك نشوف فلان وفلانا ما يقبل لابد أن تتوفر فيه الشرطين إخلاص ومتابعة طيب إيش يعني متابعة ما معنى أني أتابع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب جماعة ظل فيه من ظل وزل فيه من زل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الأصل كما قال ربي جل في علاه يقول سبحانه عن هذا الركن الركين من أركان قبول العمل وما أرسلنا من رسول ليش أرسل الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع إلا ليطاع بإذن الله لأجل هذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن القضية ما هي قضية أني أخلص لله عز وجل وأعمل أعمال ليست من الدين في شيء لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأبي رضي الله عنه, عنه وأرضاه قال في الحديثين من عمل عملا ليس عليه أمرنا أيش أمرنا دين من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يعني لا يرجو واللي يفكر أن الله بيقبله سيرد أي مردود عليه يعني ما يقبلها الله سبحانه وتعالى صلى لكن أبدع في ابتدع في صلاته وتصدق وابتدع في صدقته عمل أعمال وتسبيحات وأدعية لم ينزل الله بها من سلطان ابتدع فيها قال فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد يعني لا يفكر إن بيجهد نفسه ويتعب نفسه ولا يحصل على على أي حسنة لأجل هذا حيو الغالي أحتاج أنا وأنت وأنتي وقت الغالية إلى هاروكنين أن في كل عمل لأجل هذا قال أحد السلف ما يعمل من عمل إلا وضرب له صحيفتين كيف ولمن يعني كيف عملت هذا العمل ولمن فإذا كنت عملت لله لا عزج الخالص وجه وجه الله عز وجل فأبشر بالخير طيب كيف عملتها هل هو موافق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت تدعت عبادة من عندك لعجل هذا الركنين هذين يا جماعة يعني حرام نقعد نعمل طيب ممكن واحد يعمل ويشتغل ويعسن الظن بالله عز وجل ثم يعني لا يحسب الله هذه الأعمال هل ممكن نعم هل في دليل قال الله عز وجل وَقَدِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ يعني عمل يعني عمل أصلى وزكى وحج صام ووسعى وتصدق واستغفر وسبع تسبيحات وذكر الله كثيرا قال الله وَقَدِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ أي هذا العمل العمل مسطر في الصحايا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء سبحان، فجعلناه هباء من سورا أعمال وطاشت هباء ونثر وين تعب الرجال وتعب المرأة وقيام وصي... وين راح راحت قل هل ننبئكم قل هل ننبئكم بالأخسرين ما لا الله لا يجعلنا وإياكم منهم منهم يا رب الذين ضل سعيهم ضل سعيهم سعوا كل الآيات تثبت أنهم سعوا وعملوا وتعبدوا قل هل ننبئكم بالأخسرين ما الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يعني هو واثق الآن عمله مقبول انتهت القضية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحانك سبحانك يا رب اللهم ولا تجعلنا منهم إذن أحبت القضية ما هي قضية سعيت وعملت فقط لا لأجل هذا قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن عمم وخالص لوجه الله عز وجل وسعى لسعى وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا هو قضيه ضل سعيهم لا ما ضل سعيهم هؤلاء مشكور عملهم ليش لانه يوم يعمل العمل يسأل نفسه لمن عملت هذا العمل لله عز وجل يقدم وكيف أعمل هذا العمل هل هو من تلقاء نفسي ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثم توضأ أمام الصحابة وضوءا ثم قال من توضأ نحو وضوءي هذا سبحان الله يعني لا تخترع وضوء من عندك وتوضأ مرة مرتين ثلاث هذا هذه هي السنة عملها النبي عليه الصلاة والسلام لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وأوه الناس يتنقل بين المشاعر ويفعل العبادات ويتعبد الله عز وجل قال خذوا عني مناسككم ما هو عن أحد غيري إن هذا الدين شرع إن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه صلوا كما رأيتموني أصلي فلما انتهت القضية قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء قرأ على الصحابة اليوم اليوم من ذاك اليوم مالي أحد من أهل الأرض أن يزيد في دين الله أو ينقص إلا بنص قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي خلاص نصدق إنه كامل ولا يبغى له تكميل وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت سبحانك الله يقول رضيت عن الدين بشكل هذا بأحكامه وشرائعه هذه ما بقي جانب إلا وقد غطاه الدين ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام نون نأخذه من قول الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدة تركت فيكم ما إن تمسكتم به تمسكتم به مو بغيره تمسكتم به شوف الوعد لن تضلوا بعدي أبدا ضمان أنك ما تضل وما تزيغ وعملك يقبل ما هما هذين الشيئين تركت فيكم ما أن به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وسنتي طيب ليش قلنا تو إلا بنص يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره قال نحن في عرباض من ساري لما قال وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام وعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون إلى أن قال في آخر قال وإنه من يعيش منكم الشاهد شاهد وإن من, من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا طيب أين اختلاف كثير كل يوم طلع لنا في الدين شيء جديد طالع لنا المولد النبوي طالع لنا حول القبور وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان طيب ما العمل يا رسول الله قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عضوا عليها بالنواجد وإياكم أصلاً الأول يكفي الأول يكفي أنه أصلاً ما عندك إلا هذا هذين المصدرين ومنهما جاء الإجماع والقياس كلها جاءت من هذين المصدرين من الكتاب والسنة لما يجبع العلماء من الكتاب والسنة لما يقيسون الكتاب. كلها من الكتاب والسنة فقال وإياكم ومحدثات الأمور اللي يقترعها واحد ثم بعدين الناس يجي يقلدونه ويعسبونه دين من عهد هذا المخترع المبتزع إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ما شرع لكن الناس بدأوا يتبعون ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالمصيبة من ما أعلم رياضيات ما عندك مشكلة إن شاء الله ما أعلم في العلوم ما عندك مشكلة ما ما يكون عندك مشكلة يوم العرض لكن ما أعلم في ديني وأقعد أخترع لا هنا في مشكلة إنك ما تطبق أي أمر إلا وأن تعلم أن الله عزوج الأمر ما أعلم إيش في عملك تعلم أو ما تعلم إذا تعلم الحمد لله أعمل إذا ما تعلم أو شاك فاسأل وأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدع في الدين بدع في الدين لكن محدثة سيارة, أش اشتر سيارة. تبتصلح سيارة, تبتصلح سيارة. ما في مشكلة إيش إشتري سيارة تبي تصلح سيارة تصلح سيارة تبي تحط فيها نوار تحط فيها نوار تبي تحط فيها زخارف تحط فيها زخارف أي شيء ما يخالف الشرع ما عندك فيه لكن لا تسوي شيء في الدين تزود وتزخرف في الدين ما ليس منه لكن بتصلح بيتك تضربه بوية تغيره تحط المجلس هنا هذا يعني في الدنيا دي ما لكن في الدين لا انتبه لأنك أنت لست مخول أصلا الشارع هو الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع إذا ما سواهما مما لم يأتي به نص ما له ما حق أن يضيف في الدين كلمة ولا يضيف في الدين حرف ولا يشرع يقول من قال كذا عدد كذا فله كذا من أنت حتى ترتب الأمور والعجور الله أذن لكم أم على الله يتفترون إلى القضية يا جماعة وإن كلها بدعة ضلالة يعني واحد فينا ما يبغي يا جماعة يظل في أحد مننا يبغى يظل كل واحد فينا يبغى أن يكون على الصراط المستقيم وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله ثم تضل واضيع خلف الممتدع هؤلاء طيب تعالوا يا جماعة نشوف الآن المولد النبوي اللي ضج فيه العالم والعياذ بالله هذا من اللي ألها ترمعه من ماذا تألف طيب هل أمر أي أمر تجي اسألنا نفسك سكلاسي هذا هل أمر به الله عز وجل هل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كل إجابتين لا طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين بعدي هل أمر به هؤلاء؟ لا رضي الله عنهم ورداء؟ لا طيب من اللي أمر فيها جل؟ هنا نسكتر ما أدري طبلون في في المولد ما يدرو. بس حال وكنا نخوض مع الخائضين طيب أنت حاضر هنا ماذا ترجو؟ ترجو أن يتقبل الله منك هذا اليوم؟ يقول لك نعم نقول له والله لن يتقبلها الله لأنه قال عليه الصلاة والسلام ومن أمن أعمل عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أنا ما قلت لكم قبل موتي احتفلوا بيوم مولدي انتبهوا ولا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل مولده لا ما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل غش النبي عليه الصلاة والسلام امته لا والله حاشاه روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام طيب من وين جاء من اللي جاب هذا الكلام إذا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فوالله لن يقبله الله سبحانه وتعالى من كائن من كان من عمل عمل لم يعبر به النبي عليه الصلاة والسلام ويحسب أنه من الدين وإذا سألت أقول له طيب ليش تفعلون هذه الأعمال ما دامت ما تقبل وما دامت ليست على عمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعلها على الصحابة والصحابة هم أحبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه عليه الصلاة والسلام أكثر منا ويخافون الله أكثر منا ويتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا ويتحرون مواط القبول للعمل أكثر منا ومع ذلك ما فعلوه منه هذا اللي قال لا والله الدين هذا ممكن صراحة عشدينكم هذا يحتاج يعني مولدي يحتاج شيء يعني كيف نبيكم ما يتظبط وهذا اتهام لكلام الله عز وجل لأن الله يقول يوم أكملت لكم دينكم بدون مولد الدين كامل جماعة بدون مولد الدين كامل هذا اللي يقول لا لازم يحط مولد يرى أن الدين ناقص وهذا شرخ في العقيدة ومخالفة لكتاب الله عز وجل أن ما اقتنع بكلام الله اليوم أكملت لكم دينكم هو يظن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ناقص يا رسول الله ما بلغتنا وفي صحيح مسلم وهذا اتهام آخر للنبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا نقول لو وتسأل حق اللي يحتفلون تقول هذا خير ولا شر؟ قال لك ليش هذا خير طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذن ما دلنا على الخير قال النبي عليه الصلاة والسلام في حيث الله من أول العاص رضي الله عنه قال الشاهد وأنه ما كان من نبي إلا ودل أمته ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلم لهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء في خير لنا ما أبقى لنا شيء ناقص عشان يكمل هذا الجاهل أو غيره الناس وراه وكنا نخوض مع الخائر وفيكم سماعون لهم نأخذ الاتصال معنى اتصال طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولًا الشيخ أحبك في الله، أحبك الله الذي أقبلتنه. الله, الله, الله سبحانه وتعالى أن يولي منزلتك ونجعل ما تقدم في مزايا حسناتك آمين، شيخ. آمين يا رب العالمين. الشيخ الله يحفظك. بالنسبة الآية، الشيخ المقصود فيها قدمنا أن ما عمل ومن عمل نجعله أبداً مطوع عليه سو خطاب الكفار قد تكون مخفي لكن ما أنا لست وناقش كشيء، لكن هناك آية أخرى. قول الله عز وجل وما كان الله لضيع إيمانكم إن الله بالناس الناس إلى رف رحيق. يا سلام. يا سلام. الآية شيخ الأولى والله عالم العلم عن عندك شيخ المقصود فيما يبدو لي الكفار محاطون فيها في الآية. زاك الله خير. خير أردت الإجابة الله يحفظك. زاك الله خير, خير وصان الله. ما يحفظك. ما يحفظك الله يجزاك. يحفظ يحفظ زاك الله, الله خير أخونا أبو صالح يقول الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هي خاصة بالكفار وهذا الكلام نعم هو في الكفار. وفي كل من عمل عمل ليس خالص لأن الله عز وجل لا يقبل أي عمل غير خالص لله عز وجل كائنا من كان عامل فاعله لأجل هذا يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ونقد اوحي اليك والذين من قبلك لان لا ليحبطن عملك عملك ورسول الله عليه الصلاه والسلام ان اشركت طيب هذا الشرك في إيش؟ إني أعمل عمل اللي أريد أن أتقرب به لله عز وجل وأريد به عرض من عرض الدنيا أو أرائي فيه أحد لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام من التربذي قال لأبي بكر رضي الله عنه قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل يعني نملة تمر الآن من تحت الكرسي وتروح وتجي وتوقف على ذات الزاوية ثم ترجع ما أدري عنها قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما المخرج قضية أني أعمل عمل وما أدري عن نيتي وبضيع عملي قال ما المخرج قال قل اللهم إني أعود بك أن أشرك بك وأنا أعمل وأستغفرك مما لا أعمل فإذا كان العمل هذا مختلف الشرطين فالله سيجعله هباء منثورة خصوصا في قضية الإخلاص يا جماعة هي قضية إخلاص ومتابع لأجل هذا قال وجوه يومئذ خاشع عامل ناصب تصل نار حامي ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي يرويه عن ربه أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شرك فإذن الله سبحانه وتعالى سيجعله هباء منثورا لأجل أن قصد فيه غير وجه الله عز وجل أما قضية ما كان الله ليضيع إيمانكم نعم الله سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن يضيع عمل عامل مخلص لله عز وجل متبع فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن دخل اختل أي شرط من الشرطين فالعمل هباء ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. فنكمل في قضية الآن المولد. فنقول لهم الآن هل أنتم أحب للنبي عليه الصلاة والسلام وأحبوا؟ تحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصحابة يقولون لا أشرف أبو بكر وعمر لا طيب ليش أنتم تفعلون أفعال حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابة من بعدهم ما فعلوها يعني هم أتقوا أحب ما فعلوها. الأمر الثالث يقول لك إحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام والله كذبتم. والله لو, تحب لو أحببتموه لأطعتموه والدليل لما نزلت آية الامتحان التي قال الله عز وجل فيها لما كثر المدعون كل واحد يقول أنا أحب الله تسأل الصغير أحب الله الكبير أحب الله الذكر يحب الله الأمثى تحب الله فنزلت آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله ما المطلوب منك فاحتفلوا ب لا لا لا لا يحببكم الله إذن القضية قضية اتباع لا ابتداء فلو كنت صادق تحبه كان اطعته الآن يقول لك نقسم بالن طيب نقول يا حبيب الغالي هذا ما هي جوز هذا شرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام البخاري قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت يعني إذا من تبحالف بالله أصمت لا تحلف بغيره وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد أشرك في رواية أخرى الشاهد أنك تقول له طيب مدامك تحبه يا أخي هو يقول لك لا تفعل هو يقول لك إن كنت تسمع كلامي تعرف بالله أوصمت لا, لا تقول شيء وإن حلفت بغير الله فقد أشرك ومن حلفت بغير الله فأكفر فقد كفر وفقد أشرك إذن نقول وين نحبك تخد... لا تخدع الإنسان تقول أحبك وأنت تعصى وتعصى وتعصى وتعصى لو كنت صادق في محبته لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه فإذن يا جماعة خلنا نترك هل... ال... التزييفات والخداعات والكلام وال... الضايع كل كل كلام كذب ما تحبه لو تحبه اتبعته النبي عليه الصلاة والسلام يكره البدعه تحبه إذا تكره انت البدعه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدعه إذا كنت تحب أن تحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام امر باتباعه هو لو كنت تحبه لاتبعت إذا قضيه يا جماعه لا فيها خير لانه رد ولا هم صادقين فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما امرها وهل هي من الدين لا لا والله ليست من الدين والدين منها بري اذا كيف انا اقتنع يعني انا أخ... يا جماعه هو هذا الذي نصب نفسه إلى مشرع وقال لا لا ترى الدين يحتاج يحتاج إنك تحط فيه مولد يا أخي ما يحتاج الدين كامل أنت قاعد تتهم الدين صليت في أحد دول الخليج خلف إمام في صلاة التراويح والله يا جماعة أسرع صلاة التراويح في حياتي صليتها يعني صلاة من يوم بداية العشاء إلى أنتين التراويح أنا ما أدري والله ما يمد تلمس كأن نسجد على سنة الرماح ولا نسجد على جمر الله أكبر الله أكبر سمع يوم خلصنا وبين كل تسليمتين يعني بعد بين كل أربع ركعات يعني خلص تسليم الركعتين الأولى وسلم وهو مرتفع للمايكروفون يقول وصلي الله عليه وسلم على نبينا محمد والي راحوا السلام وصلي الله الله أكبر لما انتهينا من صلاة قلت له ما شاء الله عليه صلاتك جميل وتجويدك جميل بس يا شيخ ما يخفاك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الموسيق في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلق حتى تطمئن وح ما علماء اطمئن قال صحيح صحيح قلت له ثانيا بعد ما تسلم أسمعك أخي تقول وصل اللهم وسلم وصل نبينا محمد قال سبحان الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء بعد قلت له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء مطلقة لكن موطن موطن هذا ما هو موطن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام مو فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أنا أصلي النبي سلم هذا خير أصلي النبي سلم في أي وقت قلت ممتاز قال طيب وإيش رأيك إذا سجت وأنا ساجد بدل ما أقول سبحان رب العالمين أقول قل له والله أحد الله الصمد لم يولد ولم يولد قال لا ما يصلح بس سبحان الله هذا خير قرآن بعد يعني كلام الله عز وجل قال لا بس هذا مو موطنه قلت ممتاز مين اللي يحدد هذا موطنه وهذه موطنه أنت واختراعك النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن قبل قال لا النبي عليه الصلاة والسلام قلت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما قال الصلاة عليه الصلاة والسلام فشاهد ألجم ما عد ما يعني كلام يقوله فالشاهد يا جماعة قلت له هل أنت ظن أن من السفعة أنت الآن ونشرته لي أنه هو أحسن من, من فعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي استغفر هنا فإذا ما كان يسعك ما ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام الشاعر تغير وجه لكن ماي ماي ما يظهر سكت ما عنده يعني شو الحجة اللي عنده في جماعة أي شيء الآن كم واحد الجماعة تسمع إذا سلم قال أستغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت وتعاليت هذا دجال الأكرام تقول لها حبيب الغالي من وين جبت كلمة تعاليت أتحداك وقرأتها في حديث أتحداك وسمعتها في درس أتحداك إنه يعطيك مصدر بس سمع الناس سمعت الناس يقولون فقلت كما يقولون طيب يا جماعة هذا الأمر دين هذا الأمر دين وتعاليت هذه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام هذا واحد كان مصلي ويمكننا كان مشحون تو خاشع فص أم قال وتبارك ما يكفي وتعاليت فقالوا الناس اللي يوراه وتعاليت ما فيها وتعاليت كم واحد يا جماعة يا جماعة هذا دين والله سنسأل احنا طبقنا كلام النبي عليه الصلاة والله من, عند من عندنا ما لأحد حق أن يضيف أو ينقص من هذا الدين شيء يا جماعة هذا دين يعني احنا انزلنا كتاب ليش وأرسل لنا رسول ليش كله عشان يقال لك افعل كما أمرك الله وكما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد نسمع لما يقول سمع الله من الحمدة يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر نقول لحبيب الغالي الشكر هذه من وين جبتها كلمة الشكر من وين جبتها أتحداك قولك هذا قافل النبي عليه الصلاة والسلام أتحداك أنه ما قافل النبي عليه الصلاة والسلام طيب من وين جابها طيب واحد يقول لك يا شر какоеكما أنتم تضجقون على الشيء يعني الشكر كلمة زين أي كلمة زينة لكن كلام النبي عليه الصلاة أزين منها إذا فتحت المجال يا جماعة الآن في الصلاة أن الواحد يقول اللي يبغى ويؤلف اللي يبغى وينشر اللي يبغى بكرة والله الأب سمع الولد يصلي جنب أبوه وأبوه يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر وهو دارسها في المدرسة ربنا ولك الحمد وحمده طيبا كثيرا أعظم من كلمة شكر فسمع أبوه قام لا على أبوه هان الآن الكلمة مجرد ما بيصير فيها بعدين الولد الآن يتربى عليها ولك الحمد ولك الشكر حتى تلقي للأسف اللي من صوتهم والصلاة كلهم يقولون شكر فقال ربنا ولك الحمد، ولك الشكر الولد اذا نجح بكرة نجح في المدرسة واخذ نتيجته وفؤره حان يعني حامد رب العالمين حمد عظيم وقال سمع الله محمد من مش مليان يعني امتنان لا عز جل قال ربنا ولك الحمد ولك الشكر تم حس كلمة الشكر يعني ما تكفي قالوا لك الشكر يا ربي كثيرا جدا أكثر شكر يا رب والله البنت بعد أخذت امتياز وقالت ربنا ولك الحمد يا ربي أنا أكثر شيء في العالم شكر أنا أشكرك شكر يعني يا رب وقامت تألف كلام أجيالنا اللي بعدها ضاعت ما يدرون هو كلام هذا وين هو وش اللي قاله النبي عليه السلام وش اللي قاله فلان وش اللي قالتها أمه وش اللي قالها أبو لأني جماعة صرنا لا تزيد قال النبي عليه السلام 33 خلاص 33 يعني قدر ما تزيد العبادة جنس ما تقعد تخترع جنس ثاني من العبادة لما قال نبي عليه السلام 33 خفت جيب أنت ألس وقل لا قولوا 34 35 وطلع أحسن جماعة اليوم قاعدة الدين بالتجربة يوصل لك رسائل قل لا إلهي الله 95 مرة وسبحان الله 43 مرة ويجيك خبر زين مجرب يا أخي هذا ما مجرب جربه في, في بيتكم لكن ما جرب في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام والأدعية اللي الأعمال اللي أحددها النبي عليه الصلاة والسلام بوقت أو بعدد أو رتب عليها أجر هذه ما من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يعلم بأن أذن لها الله سبحانه وتعالى لكن أنا وأنت ما أذن لنا الله عز وجل أن نخترع من الدين أحدتي ما ليس منه نأخذ هذا الاتصال الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشهد الله يا شيخ ان كلامك ارتقى عندي على الحق الله يثبتنا وياكم على الحق السؤال الثاني يا شيخ أنا أتبع الرسول بس ما أشعر بمحبة الرسول زي ما نسمع من السيد وخازك فكيف أشعر بمحبة الرسول طيب, طيب شكرا جزاك الله خير جزاك الله خير نأخذ الأخونا عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام عليكم الله يا شيخ حيئة كذلك شكرا طيب يا أهلا والله الله يطول عمرك شيخ الله أحفظك بس ألك ما أثر المعصية في قبول العمل لأن بعض الناس يشتكي يعني عدم الخشوع في الصلاة أو تدبر القرآن أو قيام الليل وش نصيحتكم لأن هذا الدين عظيم يعني يعني بعض الناس مثلا ممكن يسوي معفية أو كذا فهي مثلا زي صلاة الترويح أو كذا تقول مثلا ما خشعت مثلا أو قررت القرآن مثلا ما تدبرت وحسنت فاودي ننصحك تكتعك في جنات النعيم. زاك الله خير. الله, الله. يطول عمرك. زاك الله, الله خير. خير. معلت معلت. معلت. طيب. طيب ااا إذا اتفقنا أن ما نعمل عمل أي واحد يرسل لك رسالة خذها قاعدة حي ولغالي أي واحد يرسل لك رسالة أنشر تؤجر قل الله تعالى من قال الكلام هذا من أين حصلت على هذا الكلام الكذب يا جماعة اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا كذباً عليّ يقوله عليه الصلاة والسلام إنا كذباً عليّ ليس كذباً على أحد. يعني يقول فلان قال وزود كلامه نقصه هذا ذنب. لكن ما هو زي إذا قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال وزوت من عندي أو نقصت من عندي في العمل وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذه مصيبة يا جماعة قال إنا كذباً عليّ ليس كذباً على أحد. تعرفي هالكلمات هذه إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد سبع كلمات السبع كلمات هذه أثرت في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ما تأثير كيف أكثر الصحابة أقل من رواية الحديث بعد ما سمع الحديث وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اللي يقول هذا عن النبي عليه السلام إنشر تؤجر بدون ما يتأكد وقاعد يكتب عن النبي عليه السلام وينشر الأكاذيب قال فليتبوأ مقعده من النار والعياذة بالله يقول خلاص انتهى جا جاهز عائزنا الله وإياكم من النار يقول أحد ممن صاحب ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعته يقول قال الله قال الله قال الله قال, الله قال ويحدثنا قال ولم أسمعه يقول قال رسول الله قال فكان في يوم من الأيام وكنا جلوسا عنده ثم قال قال الله قال الله قال ثم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وأنا أنظر إلى وجه ابن مسعود قال فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه قال ثم سكت قال ثم قال, قال رسول الله قال ثم طأطأ برأسه قال ثم حل شيئا من إزاره ثم سكت. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أورد لنا حديثا ثم ما أن انتهى من الحديث قال أو نحوه أو قريبا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال فلما تعجب القوم ليشجوا الكلام قال إني سمعته عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا عليا ليس كذابا على أحد إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من كذب عليا متعملا فليتبوا من النار هذا حذر من هذا الرجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن لما صعد النخلة قال وجاء الهواء وحرك إزاره وضحك الصحابة من دقة ساقيه قال النبي عليه الصلاة والسلام مما تبحكون من دقة الساقيه عشان انحاف عشان ما توزن شيء الذي بعث محمدا بالحق إنها أثقل في الميزان من جبل أحد ثقيل عند الله عز وجل قدر ثقيل يعني في ناس قال الله عز وجل عنهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال النبي أسلام الحديث قال يأتي الرجل سمين بببة ثم يلقى في الميزان كله عمل قال فلا يساوي عند الله شيئا فهذا حذر الصحابة من قضية فكيف اليوم نتساهل الناس ويرسلون الرسائل إنشر تؤجر إنشر تؤجر والله العظيم لو أحد يرسلك رسالة الآن يقول لك ترى فيه بيان من الديوان الملكي ولا من أي مكان قال أن من, من داوم يوم الجمعة الجاية بيأخذ جانزة السبت والأحد وقال تحت تحت إنشر تؤجر هل ستنشره؟ والله ما تنشره تتأكد من اللي قال من وين جبت من الكلام هذا؟ من وين جبت تعال نسأل والله ما تنشر لين تتأكد وهي قضية دوام يومي ولا يومين فكيف على الدين جماعة بس تضغط زر غمش؟ لا والله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ستحمل ذنب كل من وصلت لها الرسالة بعدك سواء تعلم ولا ما تعلم والله ستحمل ذنبه هو والله لو ترسل الرسالة إلى مليون عبر السنين لين يقبض الله الأرض من عليها والله بتأخذ ذنب كل واحد منهم نشرت له حديث أنت ما تعرفني طيب واحد يقول كيف أنا نيتي زينة النية الحسنة ما تصلح العمل الفاسد الله عز وجل ما كلفك بنشر ما لم تعلم يعني أنت عندك خيارين يا أما ترسل أو لا ترسل إذا ما أرسلت لأنك ما تعرف لن يسألك الله عز وجل ما تأكد منه ولا أدري هذا صحيح ولا لا ما ترسله ما عليك شيء لكن إن أرسلتها بدون ما تثبت وتأكد والله تحمل أوزار كل من نقل لهم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بالبدع وبما يغذب الله سبحانه وتعالى فأنت عندك خيارين أما أني أسأل وأثبت وهذا الأفضل أتثبت أن الحديث هذا الصحيح ولا صحيح في جماعة فيه العلماء اليوم في كل مكان في موقع دور السنية نحسب القائمين عليه من, من الأخيار والله حسيبهم يعطيك الحديث درج الحديث خلاص الدرجة هل هو صحيح ولا هو صحيح لا ترسل ما لا, لا ما لا تعلم والله لن يسألك الله ليش ما أرسلت فلان ما تعرف لكن سيسألك الله أن أرسلت وأنت ما تعرف وما تعرف وما, وما تأكدت ما تدري فاسألوا على الذكري إن كنتم لا تعلمون لكن أنت بحيف الغالي ترسل اليوم يا جماعة أشياء تام فيها على الدين كذب والله العظيم أبجديات الدين ما يعرفونها في تلبيس اليوم يا جماعة على الناس تلبيس عجيب في القنوات بالذات في القنوات فضائية. جاني واحد من أقربائي تو يعني بادي في مشوار لهداية يسأل الله يثبتنا وإياكم وإياه وأن يريننا وإياكم الحق حقنا ويرزقنا اتباعه يسألني وهو متعجب يقول الآن الطواف على القبور ما في شيء. قلت من لي قالت ما في شيء. قال لي أن فيه اليوم واحد في التلفزيون يقول الطواف في القبور ما في شيء. يوم سأل ذاك الرجل قال له لا يا أخي كيف تطوف على القبر يعني تعبدها شوف رده الرجل رجل محترف في الكذب محترف في تلبيس الشرك على على المسلمين شوف اللي شبه شبه طبعاً شبه هذه ما تطوف على طالب علم ما تطوف على من عنده شيء من العلم في العقيدة لكن تطوف على العامة وأكثر الناس عامة بفطاء جهلة ما يدرونه في الدين يشعر عنه أحسن حلاق يوصف لكها أحسن عقار يوصف لكها أحسن أرض ي... كم المترينة يعلم كم القبول في الجامعة نسبة القبول يعلمك كل شيء يعرفه إلا الدين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فايش يقول هذا الرجل يقول الطواف بالقبور إحنا ما نعبدها شوف شبهها يقول احنا لما نطوف على القبور والله هذا يا شيخ هو اللي يقول كان يقول احنا لما نطوف على القبور احنا نعبدها احنا ما نعبدها نعبد الله إحنا لما نطوف على الكعبة احنا نعبدها شف كلامه كده إحنا لما نطوف على احنا نعبدها احنا نعبد على الله عزوج ما نعبد الكعبة ف الناس العامل بوسطة اللي ما يدرون ولا يفهم ولا في الدين يقول والله صح إن لما نطوف على الكعبة نحن ما نعبدها نعبد الله وعندما نطوف على قبور نقول ما, ما نعبدها نعبد الله شوف هذا اسمه جهل مركب يعني في جاهل يدري جاهل ما في مشكلة يعني في مشكلة بس أقل وفي جاهل ما يعرف انه جاهل وهذا أسوأ شيء في العالم اللي ما يدري وما يدري انه ما يدري هذا مصيبة الرد على هذا الجاهل اللي تنصب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الرويبضة قالوا من هو الرويبضة قالت رجل التافة يتكلم في أمور العام المسلمين يفتي ذا ويلبس على الناس وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهذا مثل هذا ما تشابه منه باتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نشاهد الرد على هذا التافة علامة زمانه الرد عليه نقول له يا جاهل أن النبي عليه أن الله سبحانه وتعالى إذا أوقفني بين يديه وقال عبدي لما طوفت بهذا هذه الغرفة السوداء أقول يا ربي قلت وقولك الحق واليطوفوا بالبيت العتيق فأنت يا ربي أمرتنا نطوف بالبيت العتيق يا ربي أنت أمرتنا في كتابك بقولك جل جلالك وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُوا يا رب أنت قلت وقولك الحق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ قلت يا ربي أطيعوا الرسول وقلت ما آتاكم الرسول فخذوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وقال للناس خذوا عني مناسككم فنحن يا ربي استمعنا لأمرك وامتثلنا له ولأمر نبيك عليه الصلاة والسلام لكن لما يقول لي يا ربي يما يسألك الله ليش طفت بالقبر يا مبتدع ما تقدر تقول الله أمرني ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى تخذوا قبور أمبيائهم مساجد إذن ببساطة نقول له يا جاهل الله ما قال لطوفوا على القبور وقال لطوفوا على الكعبة فأنا لما أطوف أعبد الله على الكعبة وأنا عمد بأمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكن العمل اللي جبته لي أنت هذا كله شرك وبدع ما أنزل الله بها من سلطان فلا والله ما أخذ كلامي من عيّت أحد أنا أخذ كلام من الله عز وجل وأمتسلة وأأخذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما أمتسلة نأخذ هذا الاتصال نأخذ الاتصال السلام عليكم تبارك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام بخير يا شيخ الشيخ يا الله يوبتل شيد الله على حبك فيه عز وجل أحبك الذي أحب من أجل السبعان حسناك الله يا شيخ أنا أذكر في يوم من الأيام كنت مع يعني مع الصوفية في مناظرة، وهذا استفدته من الشيخ سعيد بالمسفر جحطان الله يحفظه، فقال لي نفس الكلام يعني منكم أنتم ما تحبون الرسول، فقلت ليش؟ قال لكم ما تحتفلون بالمولد، رأيت طيب هل يعني المولد علمه الرسول أو ما علمه الرسول؟ طبعا إذا قال ما علمه الرسول نسب الجهل إلى الرسول ثم يكفر بهذه المسألة، قال علمه الرسول. قلت بلغ أو ما بلغ إذا قال ما بلغ نسر الخيان إلى الرسول قال بلغ قلت اذكر لي ولا حديث ضعيف أو موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتفل بالمولد أنا أعده بدعة حسنة أقول له الله قال إذا يكون بدعة حسنة وإذا وزي... زيادة الخير خير يقول لي أي. فقلت إذا كان زيادة الخير خير فصلت المغرب سنة ركعة نصلي أربع فيها ركوع في سجلتين وفيها زيادة الفاتحة وأقله إذا على قولك بد بدعة حسنة قلت وإذا كان بدعة حسنة غاد يأتينا واحد ويقول زين حسن ولواط حسن وشراب حسن وهكذا أود بالله, بالله أي نعم يعني ولله الحمد أغلق عليه الحمد لله فقال لي إنه هناك يعني استنباط من حديث عند الإمام أحمد ومسلم وداود بأن النبي كان صوم يوم الاثنين فلما سويل عن ذلك قال يوم ولدت فيه وانزل عليه فيه طبعا قلت ها إذا كان المراد من إقامة المولد، هو شكره الله سبحانه وتعالى على نعمة ولادة الرسول، فإن المعقول والمنقول يحتم من يكون الشكر من نوع ما يعني ما شكر الرسول صلى الله عليه وسلم رضبه ووَصَّوْنَ ليس ال ال إقامة المولد وغير ذلك. الأمر الثاني أن الرسول لم يصوم يوم الاثنين على يعني يوم يوم إثناش ربي أول، إنهما صوم يوم الاثنين، فهذا يتكرر يعني أحسن. في كل شهر. لماذا يكون في يوم واحد من السنة؟ أحسن. أينا فقلت طبعا أنا يعني رواية عند البخاري ومسلم والترمذي وعند الإمام أحمد المعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان استلم كان كعب الأربع كلها فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان يعني غير اليمان وغير الحجر الأسود فقال معاوية ليس شيء من البيت محجور زاد طبعا الإمام أحمد يقول فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسود حسنة وقال معاويه صدقت الله اكبر جزاك الله خير وعاد الله سي وقطان جزاك الله خير, الله خير. الله. عند شاء الله تسلم بارك الله الله خالد هذا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام <تصفيق> عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أو شيء الله العظيم رب العرش عظيم أني يشفيك وأني أجعلك من طار عمره صرح وعمله آمين. وحسنت خاتمته يا رب آمين كل مسلم يا, رب. يا شيخ أنا أبغى أعرف أنا مثلا يعني أحيانا يكون في حماس في الطاعة وأحيانا الله ي سبحانه يعني ما أدري كيف يعني ما هي يعني طرق الثبات على الطاعة والبتاع على المعاصي آت إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خير الله يجزاكم خير, خير الله, الله يحفظ طيب نعلق على اتصال الأخوان أبو بثال زال الله خير على ما أفاد وأجاد الله يجزاه لنا خير بحكم مناسبة لما كنا نتكلم عنه أي عمل أي عمل ثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام إذن يؤخذ قال نبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وراء الناس صوموا يوم عاش وراء قال ما, ما يفعلون على ما يصومون قالوا يوم نجى الله فيهم موسى قال نحن أحقب موسى منهم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله انتهى قضيتنا أننا ما نجادل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر انتهى هذه القضية لكن قضية الآن في شيء مبتدع في الدين ما ما كان من أول أصلاً زي لما واحد من الصوفية قال لي عن عندهم منزل اسمها منزلة اليقين يعني خلاص هذه منزلة أنا أعلى منازلهم اللي يصلها خلاص هذا ما ما يحتاج عبد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا شيء بس يسوي اللي يبغى إنه خلاص وصل منزلة اليقين ما <تصفيق> <إش> دليلهم؟ <تصفيق> قال دليلنا وعبد ربك وقال القرآن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال خاصة لأتاها اليقين فقلت له اليقين في الآية معناها الموت قال لا هذه التفاسير اللي عندكم التفاسير اللي عندنا اليقين ما هو معناها الموت قال طيب اقرأ معي ما سلككم في صقر قالوا لم نكن من المصلين ممتاز أكمل ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين اي حتى حرفيا حتى ايش قال حتى اتى اليقين اذا وش ترى معنى اليقين والله ما رد جماعة جماعه هذا ناس تخوض وما تصلي وتكذب ثم بعدين جاء اهل اليقين جاء اهل الموت قال عشان كيف كذا قال الله عز وجل بعدها كما تنفعهم شفاعة الشافعين إذن يا جماعة هو يألف فيتبعون ما تشابه منه وبتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وليت شعري ما ما يقولون في تلك الموالد يقولون من قصائدهم الشركية الكفرية بقى لك بيت بس من ما قاله البصيري ويعني يحتفلون فيه في مديح النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا نبي الله مالي من ألوذ به إلاك وفوك إلاك أنت قال ما لي من ألوذ به إلاك عند حدوث الحادث العميم إن لم تكن يؤمن قيامة آخذا بيدي فقل يا زلة القدم فمن علومك الدنيا بأكملها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان الله هذا تبعيض من علوم النبي عليه السلام علم اللوح والقلم يعني يعرف اللي في اللوح والقلم من الأقدار والغيب ويعلم كل شيء نقول لكل كاذب افترى هذا الكلام ونقول لكل جاهل سمع هذا الكلام ضع هذا الكلام في ورقة الآن الكلام هذا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب هذا كلام رجل ضعيف على من أهل الأرض، وصدقه رجال ونساء من أهل الأرض، فخلهم كلهم على جنب، وأتي بكتاب الله العلي العظيم جل جلاله، واجعله مقابل لتلك الافتراءات، هم يقولون أن نبي سلم يعني بعض علومه من علومه علم الله في وخذ كتاب الله عز وجل وهو يقول جل جلاله قل لا يعلم من في السماوات حتى الملائكة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فنصدق كلام الله العزيز الحكيم ولا كلام هذا الرجل الضعيف لا والله نأخذ كلام الله قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل للناس في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي وما في أحد أغلى عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد الله من نفسه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر أبدا في استثناء إلا ما شاء الله فقط ولو كنت أعلم الغيب أقول يعلم انتهى قضيتها أهن بيع سلم أصدق منك والله جل جلاله أصدق القائل ومن أصدق من الله قيله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء يقول لو كنت أعلم الغيب كان ما يمسني السوء في حياتي كان أعلم في يوم أحد قبل أن تكسر رباعية عليه الصلاة والسلام روحي له الفدى وقبل أن يشج رأسه يقول كان أعلم أن, أن الكافر أخذ الحجر فلو كنت أعلم كان وخر ما جتني العحصات لكن ما علمت إلا وضربتني بأمر الله عز وجل وقدر الله عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أما القوم اللي ما يؤمنون عندهم إنه يعلم الغيب وأنه إله وأنه رب وأنه يملك تغيير الكون عليه الصلاة والسلام يا جماعة إيش الافتراع عن النبي عليه الصلاة والسلام هو هو يقول كلام أصلا قلة أدب وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هو لا أملك لنفسي نفع ولا ضرر تقول لا لا لا تملك نفسك يا أخي رسول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي انتبه هذا محادة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون الله ورسوله شوف يعني محادة رسول الله يقول ما أعلم الغيب لو كنت أعلم الغيب يقول لا لا لا أنت تعلم الغيب ما تدري بس أنك تعلم الغيب والله قلة أدب وقلة حياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا جماعة الله يقول جل جلاله يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول يجمع الله الرسل نوح عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام في موقف لا يعلم عظمته إلا الله عز وجل وكنها إلا الله سبحانه وتعالى فيسأل يقول الله للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ما قالوا لا علم لنا ما ندري يعني يقول لا لا يدرون يا أخي هم يقول الله يقول يعلمون. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فإذن يا جماعة لا نفتري على النبي عليه الصلاة والسلام لا نفتري والله من أعظم يا جماعة الفرية وأعظم الذنوب أن تفتري على الله شيئا ما, كث... ما أنزله ولا حدثك به نبيك عليه الصلاة والسلام قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أعلم منها والإثم أعلم منها والبغي بغير الحق أعلم منها وأن تشركوا بالله ما لن ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم شيء أكبر كلمة أنك تقول على الله عز وجل ما لا تعلم فحديث الغالي يكفين النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه غاصيهم هالقضية فصاروا يتحرون مواطن الاتباع فقال عمر الخطاب في البخاري وهو يطوف بالبيت لما رأى الحجر الأسود يرسل رسالة للأمة كلها ومنعه، قال ينظر الحجر الأسود يتكلم مع الحجر الأسود يقول والله إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا شوف الشاهد ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيته رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك يقول أقسم بالله كان أمر وأمشي لكني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك وأعلم أنك ما تنفع ولا تضر لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلك فأنا أقبلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل يجيك واحد الآن من ال اللي ناقشتهم ناس يسمون القرآنيين يجي يقول لك اللي في القرآن أنا بأخذه اللي مو في القرآن أنا ما ما بأخذه فناقشت واحد منهم كان مبتعد في الصين وجاء وقال لي أخوه فكلمه بهذلنا في البيت تتعبنا يقول أي شيء مو في القرآن ما أخذ قلت له ممتاز أنت ما تأخذ أي شيء إلا في القرآن قال لي قلت جميل تصلي ولا ما تصلي قال كيف ما أصلي يا أخي أصلي قلت ممتاز كيف تصلي؟ كم تصلي للفجر؟ قال سنتين. والظهر قال أربع والمغرب قال ثلاث قلت ومتاز ممكن توريني هذه في القرآن طلع لي ركعات هذه عذها في القرآن قال ها قلت فيها طلع عليها في القرآن انت تقول ما أتبع لي في القرآن <تصفيق> طلع ليها في القرآن والله يا جماعة ساكت قلت كيف توضع وقال لي وصفت الوضوء قلت طيب طلع لي في القرآن طلع لي الزكاة بع العشر تفاصيلها الحبوب وفيما طلع عليه في القرآن فأغلق عليه فذكرت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داوود والترمذي وابن ماجه وغيره لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا الفينة أحدكم متكئا على أريكته يعني تبخر جالس متعاظم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي الله أكبر يأتيه أمر النبي عليه وسلم يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله أخذناه معناه ان اللي مو في كتاب الله ما نأخذه فحبيبي الغالي خلاص الموضوع والخ والختام أننا يكفينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أما الأسئلة التي ما مرينا عليها سنمر عليها بإذن الله عز وجل باختصار قضية أختنا التي قالت محبة النبي عليه السلام ما أستشعرها أخت الغالية تحرى يتباع النبي عليه الصلاة والسلام واسأل الله عز وجل في دعائك يا جماعة اللي عنده مشكلة وهو مضطر يدعو الله فوالله إن الله يجي المضطر إذا دعاه يا الله يا رب رزقنا حبك وحب من يحبك فكيف بحب النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله أخت الغالية تعرفي عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام ادعي الله عز وجل أن يجعل لأن لا نؤمن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده حتى قال عمر الآن يا رسول الله قال الآن يا عمر أما أخونا أبو مش عز خير قال سؤال يعني يحتاج إلى حلقة وبإن لا نفرد له حلقة قضية أثر المعصية الله يتوب عيني يا جماعة جميعا أثر المعصية على قضية لذة الطاعة وأثر المعصية على ذب القرآن وأثر المعصية بإذن الله عز وجل سيكون لنا إن شاء الله موضوع عن هذا بإذن الله عبو مشعل وأختنا الغالية الأخرى التي سألت عن الثبات وهذا الموضوع أكبر من أن تحصيه حلقة ولكني لعلي أختم بهذه الآية التي بإذن الله تكون من أسباب الثبات وفيها الأصول التي إذا عملناها بإذن الله عز وجل يثبتنا الله سبحانه وتعالى بنص كلامه والله عز وجل لا أحد أصدق منه قيل ولا أحد أصدق بوعده من الله قال الله عز وجل ولو أنهم أنا وأنت أختي الغالية وأخي الغالي ولو أنهم فعلوا فعلوا ما قال حفظوا حديث سمعوا آياتوا وحفظوها وسمعوا هلال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان لكان ماذا يا رب لو أني سمعت آية وطبقت قعدت جاهد نفسي فيها سمعت حديثه وطبخت وحاولت أن أطبق وأسارع فيها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. انتهى الوقت. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم ما يسر وأجر على هذه الألسن وأسمع هذه الآذان. إن ربي على ذلك قدير. وأسال الله تعالى ثقلا في موازيننا يوم القيا. ونجعل عز لنا وإياك في الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على أشرف في خلق الله. نبي الله عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خير وأسف على طاله. وصلى الله وسلم على محمد. من أسرة تعاني مرارة الحياة تسألكم تنام